اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا خوم مرة اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا اخيرا أخبارتنا تقول شمت نغليونيسكو، وشمت نغليونيسكو، في النشنة العماصية، زي سا سنة أتصن لغة اللهجة التجند العالم أذن قارض وطري وعلى رأسهم الأمازيغية. زي سا خمسين سنة غان سا سنة أذن غيو الدوور وش كيس المودا شو أنتف من غنج؟ شو مسرق أخباره ده غننيت حرم من ديال القهوه جبد غد التليفوتيكينو راه غير غاسيت شي في السلام عليكم و تشمت نغليونسكو ا كيمبوزيان زين النظار الله يرحم الوالدين سري غير الجنخبه خفنا سيخت خص غادي تنيت مانيش نغلى تشمت نغليونسكو دي سيبوزيان مخبا ني تسري قنيشان ني ما ماشي جات مزيغ تتقضى 50 سنه ما maar als je me zo afkent van Franse, afkent van Grenze, afkent van Spanjaard, dan moet je me zoiets doen. Je moet me Je moet me zoiets doen. Je moet me zoiets doen. Je moet me zoiets doen. Je moet me zoiets doen. Je moet me قلت شوي... قلت شويه شنو ويروميين يروميين نعم اسيدي خدمنا الطاس صور دروست كني هو خدمه مصور مطاس ضطاس وميديتني يا وراث غربايه وفي خاص الحق الصور حرام زعما يا مشحال نتا يا مجداس نتا وليدي <سيق> <سيق> <سيق> <سيق> enfin ما خص غسل انا الشيني مازيغن ماش تمسا ومين تراح غير ومين تراح غيرو مين خص غسل غ انا الشيني مازيغن ماش تمسا نكسي كروميين غا مين ديسن دافن مين ديسن اصبح قاوات نكسي مثلا يرميين يرميين وسيون بوياطس مثلا ماري تروح غاشل مارشيدي اورو و20 كيلوغرام تخسد البنان تحت غيش بلاكاطو سفدا زات اورو و50 البنان كيلو تحت كسيد بارسا الطعمار يدنيث توزن يدنيث تحت غباب لاكيس جبدت 8 تي شدس وكيس سويل واسقاد مشحاوره كي الشطات اي تي شاش ديجنطوريق هذا اسم مش تقضض مشحالش يقضى مشحال سكفشيد ما شكرا واش ثقه je reist de basa, Mirsi. Maar Mishraël is niet zo goed. Mishraël is niet zo goed. Mishraël is niet zo goed. Mishraël is niet zo zo goed. Mishraël is niet zo goed. Mishraël is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 أثنين في طاولة. وأثنين أثنين، كانت للمزل تحت سغسامسة وقوية للصغير. descend好的. سورة لديه linم تحت الأrawdعام. والسورة لديه للناس مثلا. و 조금 تحتalan و accurة أخرى من الساعة opposite. ينبغي أن تنتب والعني غير قطل التزين على قصوصها. وطا VERY متفاصل وعطل الحميد الخ SEÑ لّ تعństي أن يحفظون الحميد الخ له Isaiah ون Database Reading. وشرق هذا. كيف تنتبه من الطائق لكية س Bart Ben't? وہا syst merken هذا. يا عزي أ ما مش ملئ. هومي قارم ملئ، هومي قارم ملئ، لم لئه تويث ذقمه موه. ما مش ملئ. ما يستغيق الملي حاكم غربينا. ما يستغيق الملي. خمسة وأربعين على لينو القاء، غون الجان يلوح يكسلي ججاء، يلوح غواه على البلد يانه الرز مدام خدمت والو التجاره والو رشريا فوت امان و غطيني في خلان قوستينو وث قايم مليح و تجيبو مليح بعدايه شات راح الشنط ويتكسى, ويتكسى. نتعرض نسوار مثلا لي فرانسيسين فرانسيس مثلا سقسا شوف شنو هذه سينه دي تشخيص تاع الزو فرانسيس مام جدي تاع سو فرانسيس فرانسيسي تاع ستيجون قزين شيت ديك ديك ديك ديك ديك شيت بالدغشاني شي قرص سيلفوبلي او سو تروف لو فيتيرينير لو فيتيرينير تي تي ميرسي ميرسي لماذا يتباب الشارع وهاوات الصند شب عندنا نستουν Always with a son يwalker Amd I Althman, because of my life and my son, He didn't he shoot into theяет لك وكذلك أش게 up high It's theяет No mucho I 기 sob, lo you all What-butt0 address to me was respond الإسلامية الثقارات وما شمس رم مراوي سين بوي عبر هذا السمر عن شدام سرم هذا الشغل عبر توارد شرعة ويسوف ما شم مراثو فادو شرعة عشيس سوف أكيس راح ذنيشان أشرق زنق تم زوارو الله زنق في سنين الله زنق في سترث رنتث الله عطوا ياديش 700 كيلومتر Achterkijkt een use jous van deze de hjaawan. Snood de hjaawan, wat zijn er vanaf ons, wat er vanaf ons, Allah meest. Op deze plaka, ataf die ha ha ha ha, Kouw nederen mevreden, de chara maar, die is een chara maar, als je een chara, als je een chara aan het is teken, dat is chara al islamia, ha ha ha ha, kijk wat ze doen. Met de Sheikh en die om iets te wat is karig om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 ما ما ذلينا ار أغيرن أح أحشو ما خام وش مثلا غلي ما خام قا تتا ت ت ت أقد مزيت تجت جا خسم نقص شاهم أقدوم